What do you think, Lord? You are the worst, you are the worst. What do you think, Lord? You are the worst. أنت المعين إن الخلائط كلها بعظيم جهودك تستعين أنت المعين وحسبها يديك يا رب المعين عشدت يا ربي يكون أنت أنت المعين لولاك ما كانت ولا أرزقها عبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا ربي أمين أجدتها ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين. تعثر بالرزق فالأرزق أول ما تهون أنت الضمين لكل ما تسعى له أنت الضمين ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين كم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفتون ولكم نسينا أن نرى عبرا هنا وهنا تبين أجد يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين أنت العليم وبما كسبنا لم تآخذنا ورحدك من يعين أشدت يا ربي يكون أنت المهيب والمعين أنت المعين كاف ونور وفناءهم كاف الولون أوليس هذا آية لله لوراة العيون لوراة العيون أجد يا ربي يكون أنت المهيدين أنت المعيم والمعيم أنت المعيم